مرحبا بكم في هذا اليوم الجميل وهذا اليوم الرائع الحقيقة الوقوف أمام هذه الوجوه شيء الحقيقة يشرح صدر والإضاعة ورقته أولا نشكر الله عز وجل على أن هيئ لنا هذا اللقاء الجميل وثانيا نشكر إدارة فندق مفنبيك على هذه الإضافة الجميلة فندق موفمبيك بوريدة على هذه الإضافة الجميلة الرائعة وهذا الإثراء الرائع أن وضعت هذا الملتقى الجميل في هذا الموقع الأجمل <تصفيق> أيضا أن وضعت أو أتاحت لها فرصة كنيات الجماعية ووفرت جميع الجهود لانجاح هذا الملتقى ملتقى موفمبيك سيفاجئكم بشيء جميل وهو زين العابدين أبو عابد أحقيقة ودي كنت أتمنى أن أجلسنا وإياه ودردش معه بينه وبينه فقط لكن قلنا لعله الدردش يصير بصوت مسموع يسمع الإخوان الموجودين في هذه الساحة السلام عليكم السلام ورحمة الله على حبيبنا كيف حالكم الله مبارك الله فيك. فيك كيف حالكم والله بخير الحمد لله ساكم طيبين أسئلة لعله أني أتي الرد أعذرون حينما يكون الضيف حشريا الأسئلة وحب... الس... ال... لعله ستكون بصوت مسموع وهي ماذا تقول بالنشيد وهل خرج... وهل خرج منافسين جدد لزين العابدين؟ بعدين, ب... بعدين الكلام ده أولا قضية المنافسة يعني لا تنتهي ومشاء الله الأمة يعني فيها ولود يعني أمة ولود لا تنتهي المنافسة بطبيعة الحال لكن يعني إحنا حين ظهرنا نافسنا من قبلنا فليس غيبا أن ينافسنا من بعدنا القضية يا سادة مدارها أنا أريد من المنشد أن تكل منهجية المنشد مسلم أعطي آلة يوصل بها شيء أن يخدم بها قضايا أمته أو قضايا مجتمعه فيعتبر النشيد رافض من روافض الدعوة إلى الله عز وجل هذا الرافض لابد ينضبط بضوابط هذه الدعوة حتى يكون له رونقه لأن لو تجرد المنشد من قضية الدعوة إلى الله أو الانضباطية الشرعية سيصبح مطرباً عادياً ما الفرق؟ ما هي الألة أو مردود واحد؟ نحن نزيد بانضباطيتنا الشرعية هذه المسألة فقضية المنافسة واردة لكننا لا نحمل في قلوبنا إلا كل خير لأن أنا أنظر إلى المنشد الذي يظهر في الساحة حتى لو منافس لي أنظر إليه على أنه أخلي يساعدني في نفس الطريقة ربنا يفتح لك <تصفيق> <تصفيق> الانطلاق الحقيقي لأبي عابد هل هي في القصيم أم لا بالنسبة للبروز بشكل يعني أسميه أنا مش عاوز بأتكلم عن نفسي لكن أنا سأتكلم بتجرد البروز بشكل يعني دولي كان في القصيم لكن طبعا الآلة بدأت منذ يعني لو قلت لكم مثلا من خمس سنوات تقريبا وأنا سني خمس سنوات فكنت أسمع القراء مشاهير القراء وأقعد أتصند يا حمس عبد الباصد المنشاو نعرف مواعيدهم إذاعة صوت العرب أو القاهرة أو القرآن الكريم عارفين مواعيدهم مثلا والله أعرف أن عبد الباصد الساعة الثامنة والنصف على إذاعة صوت العرب أقعد له وأنا لسه يدوب أقعد أسمع وبيقرزاي وقلده. ولم ولا بد لاي احد من المحاكاه بيقولوا في مثل مش عارف مثل مصري عندنا يقولوا من فات قديم تاه لا بد ان تحاكي بعد المحاكاه بيتولد لديك حصيله نغمية واحساس تستطيع من خلاله أن تبدأ تاخذ لك بصمه منفرده من مجموعه هذه الانغام التي تختزنها في وجدانك تبدأ تخرج انت بصمه خاصه بك لف الضفوق يا ابي عاد والله اللون, اللون الشعبي اكتسح السوق بشكل رهيب لماذا انت عايز الناس تزعلوا مننا لا قول الحقيقه يعني اللون الشعبي سواء في السعوديه أو في مصر موجود أو في العراق أو في غيرها ايه القضية أنا أعذروني هذا رأيي أنا قد أقول كلاما يعني يعجب البعض وقد أقول كلاما لا يعجب البعض لكن اتفقنا أن يبقى فيه تجرد في الرأي لا غضاضة أن الناس تستعمل لغتها لا غضاضة أبدا ليس فيها شيء ولا أحد يستطيع أن يحرم في هذه القضية لكن أنا واحد من المؤيدين أن تكون الفصحة علما على النشيد الإسلامي أريد أن تكون علما بمعنى أن غالبية ما يخرج في الساحة للنشيد الإسلامي يكون بالفصحة ليه؟ أول حاجة كي نرتقي باللغة اللغة تنحدر عند كثير من الناس يعني أنا أذكر من ضمن المواقف المضحكة أنا كنت أكلم صديق لي وأنا في مصر فمعديين شريط القطار وفي فتحة في سور القطار فمعدي معه فبقول له إيه؟ بقول له أنا أعرف فلانا هذا حق المعرفة في دخلة واحد معدي من نفس المكان والله صار ينظل لي وكأني آتم من القرون السحيطة طب حق المعرفة دي فيها إيه؟ ده أنا ما قلتش لا جعظرين جواز ولا قلتش حاك قلت له حق المعرفة فانظر إلى غربة اللغة بين أهلها لا مانع من إن اللون الشعبي ينتشر لكن لا يطغى على الفصحى واضح المسألة قرآنا عربيا غير ذي عوج اللفظ العربي يتميز بالجزال والقوة يعني شوفها ما تسمع ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة تحسني الدنيا مأفولة يعني ضنكة اللفظ يعبر من, من منطلق نطقه فاللغة العربية أوسع وأرحب لكن لا نستطيع أن نغلق المسألة نقول للمنشدين أو زملائي يعني هذبوا المسألة هتخرج شريط باللغة الشعبية اجعل نصفه لغة فصحة وخلي نصفه لغة شعبية طبعا اللغة الشعبية لامسة المشاعر جميل لامست المشاعر وهذا اللغة تأثر أكثر أو تصل أو تنتشر أكثر هذا التوقفي طبعا نعم جميل السؤال الأخير أو هل أنا حقيقة جديدة على النشيد قراطيسي فهل الفرق أو الفرق الإنشادية التي تردد خلف المنشدين هل أضافت أو فعلت إضافة للمنشد الشكل الكلاسيكي للإنشاء منذ القدم منشد وردادة أي الكرال ده الشكل الكلاسيكي ماذا تم الآن في النشيد الإسلامي؟ الردادة كانوا زمان لا يهتمون سوى بالطبقات الأصلية للإنشاء يعني إحنا أقول رأس الحكمة خوف الله يقولها كما يقولها المنشد الذي تمت إضافته الهارمونيات وهذه الأمور الهارمونيات منظومة غربية في الأساس يعني منظومة في النغم الغربي لأن النغم الغربي ليس عنده الزخارف الموجودة عندنا في النغم الشرقي يعني مثلاً أما تسمع مطرب غربي تجد أن نغمه مفتوح I love you بهذا الشكل ما عنده العرب اللي اسمعتها من أخونا الأستاذ سلمان العمري هذه الزخارف تطرب السامع الشرقي الرجل الغربي ليس عنده هذه المسألة فيلجأون إلى السكندات أو الطبقات المترافقة للهرمونيات عشان يكسبوا اللحن نوعا جماليا إلا حدث, حدث مزيج بين النغم الشرقي وبين المنظومة الغربية فدخل الهرمونيات ودخل السكندات أو الطبقات المترافقة ودخل الطبقات المتنظرة كالقرار والجوء ولا غضاضة لأن العمر ليس فيه شيء شرعا طالما أنه يؤدى بالفم وبالصوت البشري تولت سؤال تولت سؤال وهو إن الـ الـ الإمكانيات القليلة من المنشدين يستعين بالتركات ومتركات والأرضيات والسماويات والفرشات و... صحيح لا نقدرش نقول الإمكاناته ضعيفة لأن طالما الأمر متاح وليس في بضابة شرعية إيه المانع أننا نستعمل التركات وغير المشكلة هو الإسراف التقنية يعني حتى إذا تكلمنا بلغة بشرية بحتة أحياناً تسمع الزخم الموجود لا تشعر أن منشداً ينشد تشعر أنك تسمع آله فأجي أسأل مستمع أقول له أنت سمعت إيه يقول الله سمعت دوش بس أنا أريد أن أسمع وأطرب أريد أن أسمع وأطرب والنشيد من أساسياته الترويح عن النفس البشرية إنه زينة في حياتنا تولد سؤال تفضل شكلك مش طبعًا هتخلص طبعًا الليلة طبعا معتوم نعم معتوأم سؤال معتوأم جميل ولحق نخلي واحد واحد هل يحق بقى. لنا نسمي أبو عبد رائد رأي مجروح لكن أنا أقولها لحضراتكم أنا يعني في الأساس طالب علم تربيت على يد عالم فلما ظهرت قضية الأنشيد الإسلامية كنا نعاني عندنا في مصر يعني نكلمكم بصراحة يعني بداية الأمر انا في الأساس قارئ في الأساس قارئ لكن كيف تولد قضية النشيد لم يكن بيد الإنسان مثلاً إحنا عاديم في منتدى من منتدات مثلاً نقول لعرس زواج وبعدين إحنا ناس مطبع بقى عاوزين حكا ترد ربنا وأنت عارفين الوضع نفاجأ لقي واحد راح أهم مشغل شريت من اللي هم ليخليك مش على بعضك يعني بلاوي اه طبعا فماذا نفعل لابد انت فلولا نفره من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه انت عليك واجب ان تقدم ما يمتع هؤلاء الناس بوجوه المباح فبدأنا نفكر في قضية البديل ثم صار البديل أصلها لدرجة أننا كنا ندعى في فنادق خمس نجوم يطول المقام لو أشرح لكم عما كنا نلاقيه لكن الحمد لله في الآخر سلم الكل بالتجربة الإسلامية ونجاح أتولى الفضل لله. منها متى ولد سؤال؟ الحمد لله شكرا شكرا ابو عباد شكرا الف الف شكر ابو عباد شكرا لفندق موفنبيك على هذه الاضافه الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وشاكرين على حسن استماعكم وانصاتكم